book 2 42 42 नगर दर्शनम زياره المدينه زياره المدينه ఆదివారం మార్కెట్ తెరిచి ఉంటుందా? هل يفتح السوق? ايام الاحد هل يفتح السوق ايام الاحد سوموارالو سانتل تيرجي اونتايا هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الاثنين مڠڬلوارالو پردرشن سالالو تيرجي اونتايا هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء 부드바라లు జంటప్రదర్శనశాల తెరిచి ఉంటుందా? هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء? هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء? గురువారాలు మ్యూజియం తెరిచి ఉంటుందా? هل يفتح المتحف ايام الخميس? هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ سو크راوارالو चित्रशाला ತೆర్చుకొని ఉంటుందా? هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ यवरेना फोटोలు తీసుకోవచ్చ? هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ ఎవరైనా ప్రవేశ రుసుము చెల్లించాలా? హల్ యంబగి దఫు రస్మ్ దఖూల్? హల్ యజిబ్ దఫు రస్మ్ దఖూల్? ప్రవేశ రుసుము దరయంత? కమ్ యుకల్ఫు రస్మ్ అల్-దఖూల్? కమ్ యుకల్ఫ రస్మ్ అల్-దఖూల్? గుంపులగా వెల్తే డిస్కౌంట్ ఏదేనా ఉందా? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ باللغة الديسكاونت ايه ده انا عندها هل يوجد تخفيض للاطفال؟ هل يوجد تخفيض للاطفال؟ بطلابلكو ديسكاونت ايه ده انا عندها هل يوجد تخفيض للطلبه؟ هل يوجد تخفيض للطلاب ادي ايه بھونت ما هذا المبنى ما هذا المبنى ا بھونت انت پاتدي كم عمر هذا المبنى كم عمر هذا المبنى ا بھونت ني اور كاتينچارو من بنى هذا المبنى من بنا هذا المبنى ناكو भवन निर्माण शास्त्रम अंते इष्टम انا مهتم بالهندسه المعماريه انا مهتم بالهندسه المعماريه ناكو कला लंटे इष्टम انا مهتم بالفن انا مهتم بالفن ناكو चित्रलेखनम अंते इष्टम انا مهتم بالرسم انا مهتم بالرسم